وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَظْلِمُوا اللَّهَ الْأَنْسَارَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَثَلَ اللَّهِ مَثَلًا عَبْدًا مَّنْ نُكِلَ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَن أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله رب السماوات والأرض وما أمر ساعة إلا كللحد بصري أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير